ربك هو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين اذ إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون 114. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما اسالكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين أتسرقون فيما هونا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهيم فاتقن الله وأطيعون ولا تطيعون 114. أمر المسركين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا بآية من الصادقين قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء إن عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ